وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن افتراه وأعانه, وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أشاطير الأولين اكتتبها فهي, فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أَزَلَهُ الذي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غفورا رحيما وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا يوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 حتى لسوا الذكرى كانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا فما تستطيعون ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا لولا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمدرمين ويقولون حجرا وقد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه وبا باب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تجقق السماء بالغمام, بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يومئذ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ بلانا خليلا لقد أَضَلَّنِي عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وَقَالَ الرسول يا رب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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا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 وَأَصْحَابَ الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسبيرا ولقد أَتَوْا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رأوك إن يتخذونك إِلَّا هزوا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم سباتا وجعل النهار شورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراس وهذا ملح اجاد وهذا ملح اجاد وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا من الماء بشرا فجعله نخبا وطهرا وكان ربك قديرا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 وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سددا وقياما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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُسْتَقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدين فيها